بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو اليه المصير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 فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 لَقِسْ سَيَّاتِ يَوْمَ إِذِيَّ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ نَمَقُوتُ اللَّهِ أَكْبَرُ من مقدكم أنفسكم اكبر من بقدكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من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 بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب ندى الحناجر كاظمين ما للظالمين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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا قُتُلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحِيُّنِ سَائِعِهِمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِي الرَّعْوَ ذَرُونِ قَالَ موسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ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 فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم روح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما يَوْمَ تُوَلُّونَ مُجْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُم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 كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبنه الأسباب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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيء فَمَن فَعَلَ جَزَاءً اِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ويا قوم ما تدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن تدعونني إليه ليس له ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري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 أدخلوا آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. فهل أنتم عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في لأري لخزن الجهنم. مدعوا ربكم يخفف عنا, يخفف عنا، يوما من العذاب. قالوا أ ولم ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن نَرَى النَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدْخَرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لكم الليل لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ونهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يُعفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو للله رب العالمين قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون. مسلم لرب العالمين، والذي خلقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علق، ثم من علق، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبنوه. شدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقنون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى رَأَنَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أرسلنا به فسوف يَعْلَمُونَ إذ السلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعون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 منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِنُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْنُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ ويريكم آياته فأي آيات الله تكررون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا وكانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا